وَالَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلُوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا فِي غَضَبٍ وَعَذْرٍ بِهِم وَأَقامُ الصَّلَةَ غَآ فَقُ مَِّا رَجَقُناَاهُم سِ الرَّو وَعَانَتَ وَيَدَ رَأولونَ بِالحَسَنَةِ الستَئَتَأُولائِكَ لَهُم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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الذين آمَنُوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ما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 قالت واليه متاب ولو ان قرانا سيرهت به الجبال او قطعت به الارض او كل به الموت بل لله الامر جميعا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 داريهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فامليت للذين كفرتم ما اخذ وَمَنْ فَكَّ فكيف كان عقاب أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكروم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ